بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب ن إلى إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتأنزه به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم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 قالوا إن كنا وليمين فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين فلا نقص. صن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولا هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون